ربلائي انا خاربنائي انا الحسيني <تربلائي> انا الحسيني كربلائي انا خاربنائي حسيني انا الحسيني انا هو الصادق من فاميلي يا حسيني ينتمي هو أنا بل حسيني انا كربلايي انا بل حسيني انا كل صوت من فمي لحسين ينتمي بين الأصلاب النزيهة توجهت للنشأتين عالم العالم نقلني وافتحت للدني عين بكل محطة من حياتي أنسئل موطنك وين كربلائي والهوية موقع بدم الحسين بات سر ينطوي للولاء العلوي وكياني ودمي لحسين ينتمي كل صوت من فمي لحسين ينتمي من ولاء العلوي وكياني ودمي لحسين ينتمي وكياني ودمي لحسين ينتمي من حسيني أنا حباب الأكبر جذبني غير حبه ما رضيت هو روحي هو ذاتي هو دربي البي مشيت لا يساري لا يميني بس لباليمة انتميت هو ينبوع الهداية او عذب ما يرتويت لا تقل عن سره قطرة في بحره كل سر مبهمي لحسين ينتمي كل صوت من فمي لحسين ينتمي كل سر مبهمي لحسينين ينتمي كل سر مبهمي لحسينين ينتمي بل حسينين انا مثل ما انزل الباري بمكه آيات الكتاب بكربله المصحف الناطق نزل بأفصح خطاب وانا عنيك في انتسابي الأطهر وأشرف تراب كربلائي وافتخاري بشرف هذا الانتساب صرخة نحو العلا ترجمتها كربلاء كل حر مسلم لحسين ينتمي كل صوت من فمي لحسين ينتمي كل حر مسلمي لحسينين ينتمي جن حسيني أنا يا لسان الناس اسكت احتي لسان الجراح لا ترفعون النواصي احسين راسع للرماح الناس تبشي بالمدامع وانا ابشي بالصفاح وفوق سرج المهر انصب مأتمي بسوح الكفاح كله اطياق الدناء مزقوها بالقناة كل ما في العالم لحسين ينتمي ذقوها بالقنا كل ما في العالم لحسين ينتمي أي كل ما في العالم لحسين ينتمي خلف حسين والهنا حسين حين انفتح جرحه انفتحت ابواب الخلود احسين حين انفتح جرحة انفتح تبواب الخلود وسلم المعبود بطف سر مفاتيح الوجود تربل احسين ارتضاها مسجد وصار السجود بين طعنات العوالي وبين خفقات البنود سر اصحاب العبر احدقت فيه الضبا كل فذ ملهمي لحسين ينثمي تربلائي انا بل حسيني ألا كل صوت من فمي لحسين ينتمي كل صوت من فمي لحسين ينتمي أرى وحدقات فيه الضبا كل فاذ ملهمي لحسين ينتمي كل فاذ ملهمي لحسين ينتمي بل الحسيني انا كربلاء انا كل صوت من فمي لحسين ينتبه كل صوت من فمي لحسين ينتبه هل حسيني الانا